قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزأ عنه وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طروع الفجر من ليلة المزلفة ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيها هذه قضية ايضا تتعلق بحكم الوقوف يقول مالك رحمه الله اذا وجد مملوك عبد او اما ومع اهله وذهبوا به يحج معهم وهو مملوك وعمره بالغ كبير اربعين سنه القاعده العامه هذا المملوك حج عشر مرات مع اهله وهو مملوك اذا ما اعتق بعد الحج عشر سنوات عشر مرات اذا اعتق واستطاع الحج عليه ان يحج حجة الاسلام العشر حجات اللي فاتت هذه كلها نوافل لان من شرط الفرض والاجزاء الحرية وليست من شرط الصحة بل من شرط الوجوب والاجزاء فالمملوك حج وتصح حجته ولكن ليست حجة واجبة لان من شرط الوجوب الحرية هدف الحج فقط فاذا قدر انه ذهب مع اهله وهم في عرفات عطف الله قلوبهم وقالوا يا فلان هذا اليوم نرجو ان يعتق الله رقابا من النار انت حر واعتقناك مفهوم الصورة جماعة ولا لا في هذه الحالة اذا كان العبد محرما معهم بالحج من ميقاتهم وفي عرف يوم عرفة في اربع عرفات اعتقوه يبقى ادرك الوقوف جزءا من الوقوف وهو مملوك وادرك جزءا من الوقوف وهو ايش وهو حر هذه الحجة تكون حجة الاسلام ولا حج نافله ها مالك يقول لاحظ النقطه هذه يا اخوان ثقب مالك له راي والجمهور لهم راي مالك يقول اذا كان انشا الحج بدا احرامه مملوكا وادركته الحريه وهو محرم بحجه الحريه جاءته وهو عاقد حجه حجه ايش نافله فيمضي في حجته النافله وعليه حج حينما يكون مستطيعا اليه سبيلا لكن اي عند مالك لم كل مع مالك. اذا كان معهم في خدمتهم ولم يكن محرما يمكن وجوز ولا لا يجوز معكم سواق السياره ما هو محرم فاذا كان المملوك مع اهله ولم يحرم وفي نصف الوقت بعد العصر في عرفات قالوا يا فلان ترك حر لوجه الله قال الحمد لله فسخ اختيابه قال اعطوني بشكير اعطوني ازاله ورداء قال لبيك اللهم حج من مكانه من عرفه يبقى عقد احراما للحج في الرق ولا في الحريه في الحريه هل نقول روح المقاط لا ده من حيث انشا وهو انشأ من فين من عرفة هنا يجزئ عنه حجة الاسلام عند مالك افهمنا وجهه نظر مالك يا جماعه في هذا مرة اخرى اذا كان المملوك مع اهله محرما من الميقات واعتق في ارض عرفات يوم الوقوف فانه عند مالك يمضي فيها نافله ولا تجزئ عن حجة الاسلام اذن هذه واضح اذا لم يكن احرم وكان حلالا وهم في ارض عرفات يوم الوقف موقف اعتق وادرك من الموقف من الليل او من النهار فاهل بالحج من عرفات حتى لو لم يجد ازاء ولا رداء وبثيابه يكون عليه فدية اللباس وينعقد احرامه حجا وتجزئه عن حجه الاسلام هذا عند مين عن مالك انتهينا منه طيب الائمه الثلاثه يقولون لا المساله اهون من هذه القاعده الاولى نوافق عليها ايما عبد كما جاء في الحديث ايما عبد حج مع وهو مملوك فاذا اعفق فعليه حجه الاسلام فاذا بدأ اهلاله مملوكا وادركه جزء من زمن عرفات قد اعتق قبل الفجر وهو في عرفات ادرك ايش اعتق وهو في عرفات قبل ان نتبع الفجر وباحرامه من اول في احرامه واجزأته عن حجة الاسلام يبقى الجمهور يختلفون مع مالك في ايش إذا, لو اذا كان منشئا الاحرام في الرق وحصلت عليه له الحرية وهو محرم فمالك يقول هذه لا تجزئه لانه بدأ به وهو مملوك والجمهور يقولون ايش تجزئه لانه ادرك عرفات وهو حر وهذه القضية في المملوك هي بعينها في الصغير يبلغ في الكافر يسلم معنى هذا لو ان معك غلاما صغير ما احتلم وذهبت به محرما وصليتم الظهر والعصر ونام الغلام فاحتلم يبقى بلغ ولا ما بلغ بلغ اذا جبدب الاهلال أو هذا محرم من اول يمضي في حجته باحرامه وتجزئ عن حجة الاسلام لانه ادركه الوقوف بالغة. ملك يقول لا يمضي فيها نافلة ويبدأ بحرام حج من جديد. اما اذا كان معهم رفيق فريق ولم يحرم وبلغ في لهار العرفات وادرأ وقال لأهله والله اني بلغت صرت رجال قال عليك حجة الان تحرم يتعين عليه ان يحرم في ذلك الوقت لانه مستطيع للحج يتعين حتى مالك يقول يجب عليه ان يحرم في ذلك الوقت لانه اصبح مستطيعا لا يفوت الاستطاعه وكذلك الكافر يسلم طبعا الكافر ما عندوش احرام لو جاء كافر مثلا جاي من, من برا عن بعيد عن طريقك. مك جاي من الطائف ولا جاي من الرياض ولا جاي من الخليج ولا جاي من أي جهة وقائد حملة وحد حد من يدخل الحرم جايز هذا ولا لا فإذا جاء ونزل إلى عرفات عرفات ليست من الإيس من الحرم له أن يأتي إلى هناك وشاف المنظر وشاف المشهد فإذا به يهتز قلبه وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اسلم قال والله ودي ادرك هذا الحج هذا عندكم وكان دارس هذا ولا عارف ولا مكلمينه في هذه اللحظة اذا احرم بالحج فانه يجزئه عن حجة الاسلام هذه امور ايش ثلاثة المملوك يعتق الغلام يبلغ الكافر يسلم اذا ادرك جزءا من الوقوف قبل طلوع الفجر محرما بحجته اجزأت عنه عن حجة الاسلام عند الائمه الثلاثة. وعند مالك ان كان ينشئ الاهلال في ذلك الوقت. اما اذا كان انشاه من قبل هذا فقل يمضي فيه على علته ويأتي باش بعام اخر لحجة الاسلام والله تعالى اعلم. حتى طلع الفجر كان بدال بعرق قبل يقول هذا المملوك يقول مالك المملوك اذا اعتق ولكن متى اعتقه هو في مزدلفه باقي على الفجر ساعه قال خليني اسرى واروح ادرك الوجوه بعاطر واخذ يمشي دابته ولا راحله ولا شيء من الزحمة ولا من عدم السير ولا ولا الى اخره ما وصل عرفات الا والفجر قد طلع يب هذا ادرك الوقوف واحتسب له في الاسلام حرية وحجا ولا فاته الوقوف وهو حر فاته لم يدرك الوقوف حرا لان الفجر قد طلع اذا يمضي في احرامه بحجه كالذي فاته الوقوف وهو حر اللي فات الوقوف وهو حر يعمل ايش ينضي في حجه ويتحلل بعمره وعليه حج من عام قابل والله تعالى اعلم <تصفيق> ويكون على العبد حجة الاسلام يقضيه وكذلك على الصبي عليه حجة الاسلام يقضيها اذا وجد بيش استطاعه اليه والله سبحانه وتعالى اعلم